Dziękuję. أمست الدنيا أمامي وعوج من فقد القفا مالي فقدت ما فقدت النور يبصرني طريق المصطفى من بديع يبعث النشوات ريان الجفا آياته فيها الشفا يهدي إلى الجنات في درب قوي من ما حفى من ذا الذي عنه اختفى وتريان الجفاف fe bihi azenke